أحبتي في الله تونس دروس وأحكام هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك فأنا أردد دائماً وأقول لا ينبغي للعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم الدعوي في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر والداعية إلى الله ينظر إلى الأمة كلها في أي أرض كانت وتحت أي سماء وجدت فهو لا يخاطب شعبا ولا جماعة ولا مجموعة إنما يخاطب الأمة كلها حكاما ومحكومين بأدب جم وحكمة بالغة وروح مشفقة ودودة لا من منطلق العنترية الجوفاء ولا من منطلق استعلاء الكبرياء وإنما من منطلق أمر رب الأرض والسماء لإمام الأنبياء وسيد الدعاة الأصفياء أدعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فتعال معي لنبدأ هذه الدروس بهذا الدرس الأهم ألا وهو أن الملك الحق هو الله فتعال الله الملك الحق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بكيت بالدمع ورب الكعبة وأنا أتابع الأخبار من فضائية أخرى إحبارية. وأنا أسمع هذه الكلمات التي تزلزل القلب بأن حاكم تونس الذي ظل على كرسيه ثلاثة وعشرين عاما يطوف ويجول بطائرته في السماء لا يريد صديق حميم أن يأذن لطائرته بالهبوط فقلت ما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا امره ما أهون الخلق على الله ان عصوه لما انتهت الدوله البرمكية بعد ملك وسلطان وعز وجاه وجبروت وسجن خالد بن برمك مع جميع أفراد أسرته فالتاريخ يتكرر ولكن قل من يقرأ وقل من يستوعب الدرس وما أكثر من ينسى سجن خالد بن برمك وسجن أفراد أسرته، وسجن أفراد أسرته، فوجد نفسه في سجن مع ولده الأكبر، فنظر إليه ابنه وبكى، وقال يا أبت من الحكم والملك والسلطان إلى القيد والسجن، اسمع ماذا قال له والده؟ الذي حكم سنوات طويلة بالظلم والبطش والطغيان قال له والده يا ولدي إنها دعوة مظلوم صرت في الليل فرفعها الله إليه غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله آه من دعاء المظلومين المقهورين نتغافل عن دعوة المظلومين تلك الدعوات التي هي سهام الليل يرفعها الملك فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين أيها الظالم أيها الظالم الناس أيها الظالم الغافل اعلم بأن الملك الحق هو الله وهو ينهل ولا يهمل وهو يمهم ولا يهمل أما والله إن الظلم شؤمن ولا زال المسيء هو الظلوم أما والله إن الظلم شؤمن وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند الملك من الملوم لما فتح المسلمون مدينة قبرص لما فتح المسلمون مدينة قبرص رأى سعيد الجبير أب الدرداء جالسا يبكي رآه جالسا يبكي فاقترب منه سعيد بن جبيب وقال يا أبو الدرداء يوم أعز الله فيه الإسلام أراك جالسا تبكي؟ اسمعوا لقول الصحابة وفهم الصحابة نظر أبو الدرداء إلى سعيد بن جبيب وقال يا سعيد ويحك ويحك يا سعيد بينما هي أمة ظاهرة قاهرة صارت إلى ما ترى فما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُذْعِنِينَ مُقْنِعِي لا لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ فَارِغَةٌ خَالِيَةٌ مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ وَالْخَوْفِ وَالرُّعْبِ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدِمَكُرُ مَكْرِهِمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتزول مِنْهُ الجبال فلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ذو انتقام ما أشنع الظلم اسمعوها مني إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، فما أقبح الظلم؟ الملك يغار للمظلومين، الملك يغار للمقهورين، الملك ينتقم للضعفاء ولو بعد حين. اسمع لقول نبيك الصادق الأمين. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يملي للظالم لا يملي للظالم يمهله مرة وعشرة ومئة وألف إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هل رأيتم؟ هل رأيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أخذه لم يفلت اقرأ إن شئتم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجة والطبراني وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما عاد المهاجرون من أرض الحبشة سألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة مش تحكولي أعجب ما رأيتموه هنالك في هذه الديار النائية فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم يا رسول الله بينما عجوز من عجائز رهابينهم تمشي وقد حملت قلة ماء على رأسها فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يديه في ظهرها بين كتفيها ودفعها دفعة أوقعتها على الأرض فانكسرت جرتها قلتها فقعدت المرأة ونظرت إلى هذا الفتى الظالم الغادر وقالت له اسمع سوف تعلم يا غدر يعني يا غادر يا ظالم سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين يوم القيامة وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا فقال النبي صدقت صدقت صدقت صدقت, صدقت ثم قال بأبي وأمي وروحي كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لشديدهم من ضعفهم لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يؤخذ للمظلوم من الظالم، للضعيف من القوي، للفقير من الغني؟ ولذا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم مبينا حكم الولاية العامة ومبينا خطرها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر.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 وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته لذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة واسمع للدعاء النبو البديع كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة شيء حرص النبي على الأمة انظر إلى رحمة النبي بالأمة قال الحبيب اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه بأبي وأمي وقلبي وروحي يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فرافق بهم فرفق به الله ما أسعد الولي الذي يرفق بأمة الحبيب النبيل لتناله هذه الدعوة ليحصل هذا الدعاء النبوي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به لا تتصور أبداً أن الظالم سيفلت في الدنيا قبل الآخرة مسكين هذا الظالم الذي أمهله الرحمن الرحيم مرات فظن أن الله نسيه وأهمله ولا والله لا يفلت ظالم في الدنيا قبل الآخرة إتنى بظالم نجا في دنيا أرجو من أي مسلم أن يرسل لي بقصاصة أو بورقة يخبرني فيها عن ظالم لم يعاقبه الله بظلمه في الدنيا أما الآخرة فالظلم ظلمات يوم القيامة في الآخرة الظلم ظلمات يوم القيامة لكنني أتحدث هنا في الدنيا من من الظالمين حتى وإن بدا لك في الظاهر أن الله لم ينتقم منه أبدا اسمع لقول الصادق كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ ورواه الإمام ابن حبان والبيهقي والطبراني وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال إثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي وعقوق الوالدين البغي يعني الظلم يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي وعقوق الوالدين فالظلم عاقبته وقيمة في الدنيا والآخرة أما الآخرة فظلمات يوم القيامة لا تتوهم أن شاة جماء جلحاء نطحتها شاة قرناء لا تتوهم أن الله لم يقتص للشاة الجماء من القرناء لا والله لا يضيع عند الله شيء بل يقتص الله جل وعلا للحيوانات المظلومة فكيف بالعباد كيف بالخلق قال الصادق كما في الصحيحين لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وفي رواية أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه رأى شاتين تنتطحان فقال النبي لابي ذر يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقتص وسيقضي بينهما يوم القيامة ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي لمن ظلمه فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته من سيئات من ظلمه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يقف الظالم يوم القيامة. ويتقدم كل مظلوم بين يدي الملك هذا يقول يا رب شتمني والآخر يقول يا رب اغتابني والثالث يقول ظلمني والرابع يقول سفك دمي والخامس يقول انتهك عرضي وشرفي إلى آخره فيؤخذ من حسنات هذا الرجل إلى الصحيفة المظلوم المظلومون كث فنيت حسناته ماذا يصنع لا دنانير ولا ذهب ولا فضة فيأخذ من سيئات من ظلمهم فتطرح عليه فأنظر إلى صحيفته التي اجتهد طوال عمره في تعميرها بالحسنات فلا فلأجد فيها حسنة واحدة بل يجد صحيفته قد اسودت من ظلم العباد لا يرى طاعة ولا عبادة بل يرى سيئات ثم يطرحوا في جهنم أعاذنا الله وإياكم من شرها وحرها نعم أيها الأحبة أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوق الدنيا بصطوطهم؟ وظلمهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هب أل هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجى منهم السلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان ولا أريد أن أترك نفسي وإخواني دون أن أبين أن هذا الحديث عن الظلم حديث عام لكل مسؤول ولكل مسلم فقد أقع أنا في الظلم وقد تقع أنت في الظلم فأرجو أن نحمل هذه الآيات والأحاديث على المسؤولين والولاة والحكام فقط وأن يخرج كل واحد منا نفسه كما تستلم الشعرة من العجيم وكأن هذه الآيات والأحاديث ليست لنا بل قد أقع أنا في الظلم لنفسي أو في الظلم لزوجتي أو في الظلم لولدي أو لأمي أو لأبي أو لأخي أو لجاري أو لمسؤول عندي في المكتب أو في البيت أو لعامل أو لموظف فلا تخرج نفسك من هذه الآيات والأحاديث إن كنت واقعا في أي, في أي صورة من صور الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة وأردت أن أبدأ بهذا الدرس لأذكر نفسي وإخواني والأمة كلها حكاما ومحكومين فإن الأمر خطير الدرس الثاني الذي أريد أن أقف معه الجوع لا يعالج بالانتحار البطالة لا تعالج بالانتحار لأنني أرى ظاهرة الانتحار تنتشر بشكل منفت لا أقول أصبح الظاهرة لأكون عدلا وإنما أسمع كل يوم تقريبا عن أكثر من حاله ويريد شبابنا في كثير من بلادنا المسلمة أن يكبر تجربة الشاب التونسي أنا أريد أن أبين لأولادنا وشبابنا أسأل الله أن يحفظهم وأن يغنينا وإياهم من فضله وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم بالحلال الطيب وأن يرفع الغلاء والوباء والبلاء عن جميع بلاد المسلمين أود أن أقول يا أحبابي إن الجوع والبطالة لا تعالج بقتل النفس فقتل النفس كبيرة من أبشع الكبائر قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا للعلماء في تفسير الآية قولان القول الأول ولا تقتلوا أنفسكم قال ابن عباس أي لا يقتل بعضكم بعضا لا يقتل بعضكم بعضا فإن الإنسان إن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه من قتل أخاه فكأنما قتل نفسه هذا تفسير والتفسير الثاني ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل أحدكم نفسه واستدل أنصار هذا القول بتفسير لعمر بن العاص فلقد كان عمرو بن العاص أميراً لمعركة ذات السلاسل وأصابته في الليل جنابه وهو أمير الجيش والجو قارس البرودة لو اغتسل مات كما رأى لنفسه فتيمم وهو جنب والماء موجود ثم صلى إماما بالجيش كله فشكل الجيش عمر ابن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فقال عمر يا رسول الله أصابتني جنابه وكان الجو باردا وقد سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي ولم يقل له شيئا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق سيدنا رسول الله لأن سكوته سنة سنة تقريرية فضحك ولم يقل له شيئا فاستدل أنصار القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه واسمعوا إلى هذا الوعيد الشديد ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده؟ فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن شرب سمما ومن قتل نفسه فشرب سمًّا أو فتحسى سمًّا فسمه في يده في نار جهنم خالدا فيها أبداً ومن ألقى بنفسه من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردَّى في نار جهنم خالدا فيها أبداً وفي رواية جندب ابن عبد الله في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم أصابه جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده يعني قطع يده قال عليه الصلاة والسلام فما رق الدم حتى مات يعني ظل ينزف حتى مات فقال الله جل علاه اسمع بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجلّة الأمر خطير ليس بالهوى وإلا ما الفرق بين المسلم الذي يعبد إلها رزاقا حكيما عليما خبيرا وبين غير المسلم الذي لا إله له ولا إيمان في قلبه ولا يقين عنده أيجوز ويعقل أن يقتل كل مسلم نفسه إذا تعرض لأزمة أو محنة أو فتنة أو ضائقة؟ لا يجوز وقد استمعتم الوعيد الشديد فلا يجوز لشبابنا وللأولادنا أمام أي أزمة أن يقتلوا أنفسهم بل علاج هذه الأزمة بالعمل ليس بالضرورة أن أقبل عملا يتناسب مع ميولي أو مع قدراتي كثير من شبابنا عاطل عن العمل بسبب أنه يرفض أعماله من وجهة نظره لا ينبغي أن يقوم بها لأنها لا تتناسب مع شهادته أو مع وضعه الاجتماعي لا يا ولد الغالي اقبل أي عمل ما دام شريفا اقبل أي عمل ما دام حلالا ولو بأي راتب ولو كان قليلا إلى أن يوسع الله عليك إلى أن يرزقك الله جل وعلا عملا أفضل منه فالفراغ يولد ما نستمع إليه من سرقة ومن قتل ونهب وغير ذلك وإنما اعمل كثير من الناس يشتكي قلة العمالة لأنهم لا يريدون أن يعملوا في أعمال مدية أو بدنية يريد كثير من شبابنا أن يكون مديرا في أول عمل يعمل فيه هذا لا يليق لقد وقفت على كورنيش مين لأحيي شابا لفت نظري يلبس ثيابا جميلة فوقفت فعلا فرآني فأسرع إلي وعرفا وسعدت فنزلت إليه وسلمت عليه وسألته عن اسمه وعن شهادته فقال بأنه تخرج من كلية التجارة معابك للوستجارة ماذا يصنع على كورنيش النيل رأيت يحمل صنية شاي وإبريقا من الشاي يصب أكواب الشاي ويبيعه لأولئك الناس الذين يمشون على الكرنش أو يجلسون عليه فقلت له يا فلان يا ترى هل لو سألتك تحرج من الجواب عليه إن قلت لك كل يوم ربنا برزخة بأدئيه قال لي والله يا شيخ محمد بفضل الله ما في يوم برقع أرجع إلى بيتي إلا وقد رزقني الله عز وجل رزقا صافيا خارج حساب الشاي والسكر اللي اشتراه بفضل الله يقول ما عدت يوما بأقل من خمسين جنيه قلت أريد أن أقبل يدك والله قلت له أريد أن أقبل يدك أعطني يدك لأقبلها أنت شاب محترم أنت ابن يعتز ببنوتك كل مسلم صادق ما جلس لينتظر عمل مدير في مصنع أو في عمل حكومي بل خرج ليعمل هذا العمل المتواضع الشريف وتق تمام الثقة أنك لو سعيت والله الذي لا إله غيره لو سعيت وأخذت بأسباب الرزق لرزقك الملك فيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار يا يخي تحرك تحرك يا ابن الغالي خاطبك والله مخاطبة الوالد لولده تحرك لقد تحركنا في شبابنا في العشرينات وقبل العشرينات في قريتنا هذه وأهل قرية شاهدون على قوله لقد عملنا في كل شيء ولا أستحي أن أقول ذلك لشباب الأمة ولا لأولادي في بيتي. عملنا يوما كاملا في تأليع الجزر أهل قريتي يعرفون ما أقوله الآن اليوم كله بعشر ساب عشر قروش التبن عرفت نسيت التبن ولا فكرينه التبن. نعب الكيس بستة ساعة. اليوم كله من بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر. ستة اكياس بالكاد. وربما يأكل الانسان مع تعبئة هذه الاكياس كيلو من التراب. ولا حرج ولا حرج المهم ان تعمل. لا تنتظر أن يتصدق عليك أحد وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون أنا لا أريد أن أنفي المسؤولية عن الحكومات وعن المسؤولين لا والله فكل له دور لكن أنا أخاطبك أنت وأنت الآن بين أدي أخاطب شباب الأمة وهم سيستمعون إلى كلمات هذه عبر فضائية الرحمه المباركة في أنحاء الأرض تحرك للعمل اسعى وخذ بالسبب سبحان الله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة هل تصدقون الله ورسوله؟ وفي السماء رزقكم وما توعجون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فالرزق بيد الله وهو يرزق الكفار ولا يمكن على الإطلاق أن ينسى جل جلال من لا ينسى أن ينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب ودع النتائج للملك الوهاب فالله جل جلاله يرزق النملة تحت الصخور الصماء سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق انظر إلى أدوات القسم مثل ما أنكم تنطقون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه من لم يرزق القناعة ومن لم يرزق الرضا ومن لم يرزق اليقين والله لو ملك مئات الآلاف بل والملايين ستراه صاخطا متسخطا على رب العالمين فالقناعة أغلى النعم أو من أغلى النعم والرضا من أغلى النعم من أسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وقال صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها قيل لحاتم الأصم يا حاتم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أشياء علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعدت الزاد للاقالله وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيتي ثم إني أوجه دعوة للحكومات أن تتق الله جل وعلا في شعوبها وشبابها وأوجه دعوة أيضا لأصحاب الأموال أصحاب الشركات ممن من الله عز وجل عليهم أن يفتح الأبواب لشبابنا للعمل ولا تخشوا ضيق الرزق بل فقوا في ساعة الرزق إن كانت قدرة شركتك لا تستوعب إلا مئة عامل فاجعلها لله تبارك وتعالى وزد عشره بيقين واعلم أن الله جل وعلا سيرزقك رزق هؤلاء الذين زادوا على قوة شركتك محال محال أن تتعامل مع الله بمنطلق الكرم والإنفاق والبذل والسخاء والعطاء دون أن يشكر لك رب الأرض والسماء صنيعك فمن أسماء الله الشكور والشكور هو الذي يشكر لك صنيعك إن أحسنت أحسن إليك وإن أنفقت أنفق عليك وإن وسعت على خلق الله وعباد الله وسع عليك فانطلقوا يا شباب الأمة للعمل وللإبداع وللإنتاج وللعطاء فإن أعظم خدمة تقدمونها اليوم للإسلام هي أن تبدعوا وتبتشو وتقدموا الإسلام في صورة عملية على أرض الواقع للعالم كله لأن أمتنا لا زالت تتسول في كثير من الجوانب. فنريد أن نخدم هذا الدين خدمة عملية بالإبداع والتفوق والإنتاج والعمل والبذل والعطاء كل بحسب قدرته واستطاعته واعلم يقينا بأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل أقف مع درس أخير بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الأحبة مع الأسباب المدية للرزق ذكر الله عز وجل أسباب أخرى كثيرة ربما أجعلها بإذن الله تبارك وتعالى موضوع الجمعة القادمة في محافظة برسعيل انقدر الله البقاء واللقاء أتحدث عن قضية الرزق وعن الأسباب الإيمانية الأخرى للرزق لأن الموضوع فعلا يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تدبر حتى تخرج الأمة بشبابها من هذه الأزمة ثم أختم بهذا الدرس وأقول ليس لها من دون الله كاشفا لا مخرج لشعب تونس ولا للأمة كلها من هذه الأزمة الطاحنة الاتصادية والأمنية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والعسكرية لا مخرج للأمة من هذه الأزمة إلا إذا عادت إلى الله والله لا أقول كلاما لدغدغة العواطف والمشاعر ها أنتم ترون البشرية كلها الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها حين انحرفت عن الله فقدت كل شيء فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق ربي إنه الضن حرمت الأمة من نعمة الأمن والأمان والبشرية معها حرمت من نعمة الرخاء والاستقرار على الرغم من كفرة الأسواق وعلى الرغم من كفرة الضخ للعملات المختلفة حرمت من نعمة شراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير والهناءة والفرح والسرور والرضا على الرغم من كثرة الأضواء التي تخطف الأبصار وعلى الرغم من كثرة الحدائق الغناء وعلى الرغم من وجود الفيافي الخضراء كل نعيم بين يدي المعرض على الله سيتحول إلى ضنك وشقوة كل نعيم سيصبح المال ضنكا وستصبح الصحة ضنكاً وستصبح الزوجة ضنكاً وسيصبح الولد ضنكاً سيعيش المعرض عن الله الضنك بكل صوره وألوانه فلا مخرج للبشرية من هذه الأمراض الفتاكة التي انتشرت الآن بصورة مرعبة ولا مخرج للبشرية من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة فالعالم الآن يعيش فيه مليار جائع لو لم ينتبه الأغنياء في العالم لهؤلاء الجوعاء فسيحدث في الأرض زلزال الجوع. سميه ما شئ سميه زلزانا سميه انفجارا سميه بركانا سميها ثورة سميها لا مشاحة في الاصطلاحات فالجوع ابتلاء شديد أرجو أن ينتبه الأغنياء إلى أن هذا الابتلاء ليس للجوع فقط بل للأغنياء وللفقراء ولا نبل وننكم بشيء من الخوف والجوع والجوع فالجوع ابتلاء لا مخرج البشرية ولا للامه من هذه الفتن الا بالعوده الى الله الا بالتوبه الا بالبعد عن المعاصي ايعقد في بلد مسلم كتونس أن يقنن للمعصية وأن يدخل الناس بيوت الله تبارك وتعالى بحرية ورغبة واختيار بلا قلق أو خوف أو فزع إلى غير ذلك مما تعرفونه فإذا أردتم السعادة فعليكم بمنهج الله وشرع الله وإذا أرادت الأمة السعادة فعليها بمنهج الله وشرع الله فوالله الذي لا إله غيره لن تسعد الأمة في دنياها وأخراها إلا إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند حدود الملك ويتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير احذروا الفتنة يا شعب تونس الأبية الزكي ولا تتركوا النصوص ليقطفوا ثمار عملكم هذا وعودوا إلى الله جل وعلا وحكم كتابه وسنة نبيه وجددوا الأوبة والتوبة وقدموا الأكفاء وأخروا النصوص والمفسدين فإن النبي الأمين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 قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فيا أمة الحبيبة يا من سكن حبك قلبي قدم الأكفاء يا أمة الحبيب قدم الصادقين وأخير الكذابين قدم الأمناء وأخير الخونة قدم الأكفاء وأخير الرويبضات فإن أمة لا تقدم الأكفاء أمة واقعة في الخيانة ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال ماذا عددت لها فقال له صلى الله عليه وسلم مضى النبي في حديثي ولن يجب فلما انتهى من حديثي قال أين السائل عن الساعة آنفة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال الحبيب إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الأعربي الفقيه وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله وأختم هذا اللقاء بهذا المشهد المتألق في سماء الأمانة والصدق حين تولى الخلافة أبو بكر الصديق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد القيادة العامة خلي بالك يا شباب أرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح إلى أمين الأمة ليقول بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة رسول الله عبد الله أبي أبو بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد فاسمع له وأطع فاسمع له وأطع ووالله ما وليت خالد الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في القيادة والحرب ليست لك وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه أراد الله بنا وبك خيرا والسلام أبو بكر الله الله هؤلاء تلاميذ المصطفى وكف ويرسل خالد بن الوليد القائد المظفر المنتصر الذي لم يهزم في معركة قط يرسل رسالة أخرى إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بأدب وتواضع بالاستعلاء ولا كبر بسم الله الرحمن الرحيم من, أبي عبيد من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد فإني تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها والله ما طلبت ذلك ولا أردته فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك أراد الله بنوى بك خيرا والسلام خالد بن الوليد وتنازل أبو عبيدة عن القيادة لخالد ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا ويموت الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة الفاروق الأواب عمر ويعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد ورؤية عمر واعتقاده قوله لا أمير على أبي عبيدة أبو عبيدة دا أمين الأمة، ما فيش أمير عليه هذه نظرة عمر لا أمير على أبي عبيدة ويعزل عمر خالد بن الوليد ويولي من جديد أبا عبيدة بن, الج... أبا عبيدة بن الجراح فيتنازل خالد بن الوليد عن القيادة بحب لأخيه أبي عبيدة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعة فقدمي يا أمة الحبيب الأكفاء من الأطهار ومن الأخيار وأخري غير الأكفاء هذا هو السبيل أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة وأرجوه أن تكون ساعة إجابة أن يفرج كرب تونس وكرب السودان وكرب الجزائر وكرب العراق وكرب فلسطين وكرب ساحل العاج وكرب بلاد المغرب اللهم فرج كرب أفغلستان اللهم فرج كرب الشيشان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب ارحم أمة حبيبك اللهم مرحم أمتي حبيبك اللهم من تضيع أمتي حبيبك اللهم من تضيع أمتي حبيبك اللهم مرفع عنها الغلا اللهم مرفع عنها الوباء اللهم مرفع عنها الغلا اللهم مرفع عن أمتي حبيبك الوباء أو اللهم محقن دماءها اللهم محقن دماءها اللهم محق الشبابها اللهم محق الشبابها اللهم مصدر نساءها اللهم مبارك أولادها اللهم أصل حكامها اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم ردنا وولاة الأمر إليك وإلى الحق ردا جميلة اللهم خذنا نواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سقاء رخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطل اللهم احسم هذا البلد من الفتن ما ظهر منه وما بطل اللهم ارفع بلادنا الغلاء والوباء والبلاة وأفقュ لا تأمرنا لكل ما تحبه وترضاه يا رب الأرض والسماء اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم وارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا يا أرحم الراحمين اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم